أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتنون كتاب الله وعقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلا لي يرجون تجاه شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما لا يتهي إن الله العباده لخبير of the الحمد لله الحمد لله الذي أتم عن من إن ربنا لا نخبو الذي أحبنا جاء اللهم جئنا لا يمسنا ولا يمسنا فيها كفروا لا يمسكنا فيها النوم الا والذي مكفوا لهم لا يطغى عليهم فعلهم ولا نخفف عنهم من عذابنا of the to